Thank you. ربنا على ذكر الحبيب مدامت ولولا جدها ما احتاجت لحاليا ولولا سنها فتصورها الوهم فإنذكرت من حي أسبها أهلها نجاوا فلا عار عليهم ولا إذروا بين الأحباب بين الأحباب حيث الأنصطط حيث الهوى بيننا كاسه يدور والهم والشوج همي والشوج يا أخواني غاب انا غسل هبور ونستمع في في الهواء وصل الخطاب مسكين أنا في الهواء خد البخور البخور والشب في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 هل الهدى وردو علم الكتاب والفان صلوا صلوا على بدر البدور البدور المصطفى لي لي سرا Usahlah, usahlah, lana. Kull al-umur al-umur, wnahebi min, min Al Mustafali, lihatlah kau siap. Berkat Tuhan soleh, soleh lana, kall al umur al umur, dan يا سلام وينك وينك يا ملك اه وينك يا ملك اه يا له لا لا لا